وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يشومونكم, يشومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِن تَعْصُوا فَنُرَدَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ عَن مُّحَامِيهِنَا غَافِلُونَ وَإِن تَشْكُرُوا لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا تَكْفُرُوا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى انْفُذُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم نوح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 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسنى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين